وهو على كل شيء قدير هو الاول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم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 وَأَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلوا وعد الله الحسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له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 قَتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُ وَرَأَكُمْ فَالْتَمِسُ نُورًا فَضُرَبَ بَيْنَهُ بِسُورِ الَّهُ بَابَ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم, وتربصتم ورتبتم واروتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 Alam.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 من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من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 ما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول الله هو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 وقفينا على آثارهم بعصونا وقفينا بعيسى الإنجيل بن مريم وآتيناه الإنجيل. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّا وَرَهْبَانِيَّةً, ورهبانية لبتدعوها ما مَا عليهم عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ الله اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ م يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كف من, من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفل لكم والله وافر الرحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء